بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس تقوا ربكم ان نزل عليكم ذَوَاتِ شَيْءٍ نَاضِرِ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مَنْ بَعَثَ عَنْ مَا أَرْضَى وَأَنذِرْ كُلَّ ذِي حِمْلٍ حَمْلَهَا سكارا وما هم بسكارا وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولا رب الله الشديد وارمينا نسيم اوجر في اللاغي بعير علم وي كل شيطان عَلَيْهِ أَنَّهُ சூரி குட்டிவா நூலூப نا هو